وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات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 قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الصلاة الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أغفر له ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة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 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي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 واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أمت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستغفرك وأتوب إليك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل اكتته صلاته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 اتى عثمان بن ابي العاق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فَأَذْهَبَهُ الله عني الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان رَبِّي العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح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 فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد السجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين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 اللهم إني أعوذ بك من الجبل وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت الأذكار بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام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 مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال النبي صلى الله عليه وسلم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 وإنه لا يدل من واليت أباركت ربنا وتعاليت إذا سلم من الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر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 وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل امري وآجله فصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته المرض من حس بوجع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر الدعاء للمريض عند عيادته كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس فهور إن شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشرهي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع ميرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقه بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا ما يقوله المحتضر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الجنازة الدعاء للميت في صلاة الجنازة قال عوف بن مالك رضي الله عنه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 وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار التعذية عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب الدعاء للميت بعد دفنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت إنه الآن يسأل دعاء زيارة المقابر عم ريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية المصيبة دعاء الكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إذا أصيب بمصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم وان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا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 إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها إذا خاف قوما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم الدعاء على العدو دعى النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم السفر ما يقال للمسافر عند الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال له استودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع دعاء السفر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 آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذا صعد أو هبق في طريق سفره قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا إذا اسحر المسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر واسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار دخول القرية لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضلل ورب الارضين وما أقلل ورب الشياطين وما اضللت ورب الرياح وما ذريت فانا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها الرجوع من السفر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 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحج التلبية كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الحجر الأسود قاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر الدعاء بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الصفا والمروه لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ إن الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال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 ففعل على المروة كما فعل على الصفاء المشعر الحرام أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام فاستقبل القبلة فادع الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس رمي الجمار رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه الذبح ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر البيت واللباس دخول البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم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 أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الطعام إذا أخذ أول الثمر كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا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 الدعاء للمتزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ما يقول إذا أتى أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا الليل والنوم إذا أقبل الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أنسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ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 الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه أذكار النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله تيذائه فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان أنه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كذوب وقد صدقك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 إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وتقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمه رضي الله عنهما اذا اخذتما مضاجعاكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من قادم قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة ما يقول إذا استيقظ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقده مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ أن حلّت عقده، فإن صلى أن حلّت عقده، فأصبح نشيطا طيبا النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الرؤيا، الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. فليحمد الله عليها وليحدث بها الحلم المفزع قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثا وفي رواية عن يساره ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي أذكار الصباح, والمساء أذكار الصباح والمساء قال النبي صلى الله عليه وسلم قل, قل هو الله أحد والمعوذتين عين تمسيه وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى ثلاث مرات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 قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وامسى الملك لله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 رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله مرني بشيء نقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي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 ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت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 من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة إذا أصبح ومئة مرة إذا أمسى لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك تعويذ الأولاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إنا باكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه أذكار عامه التسبيح والتحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع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 قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم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 لا حول ولا قوة إلا بالله الاستغفار والتوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل الا غفر له قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب في اليوم اليه مائه مره الريح والمطر اذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به عند نزول المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب سماع صياح الديك ونهيق الحمار سماع صياح الديك ونهيق الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا المخالطه من نزل منزلا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 كنت جارسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم يا رسول الله إني لا أحب هذا الرجل قال هل أعلمته ذلك قال لا قال قم فأعلمه قال فقام إليه فقال يا هذا والله إني أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني له إذا راى نعمة على غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا راى أحدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة عند التعجب من شيء يقول سبحان الله يقول الله أكبر تشميت العاطس قال النبي صلى الله عليه وسلم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 فجعل أحده ما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعود بالله من الشيطان الرجيم الدعاء لمن صنع معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه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 تعاهدوا القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له وأشد تفلتا من الإبل في عقلها وجوب صلاة الجماعة اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله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 إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة حق المخلوقين من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا محبه الصحابه رضي الله عنهم وتحريم سبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم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 قال ثم من قال ثم ابوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابر البر ان يصل الرجل ود ابيه صله الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم إكرام الجار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره اكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه توقير العلماء والصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب احترام الكبير تكلم رجل في حضره من هو اكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبدا الاكبر عياده المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها النظافة اداب قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله خصال الفطره قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب قال انس رضي الله عنه اقتلنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاثق وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاته للرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه العطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطت غطى وجهه بيده او بثوبه وغض بها صوته التثاؤب قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب احدكم فليرده ما فان احدكم اذا قالها ضحك الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل اللباس والهيئه تحريم الاسبال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة آداب الانتعال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وجوب إعفاء اللحى قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب القزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع الوصل والوشم والنمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه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 يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا في القصاة من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فإن لبركة تنزل في وسطها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذن ولياكلها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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا الفراغ من الأكل والشرب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها العشره الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله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 افشوا السلام بينكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف الاستئذان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع لا يطرق أهله ليلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنه الانق يوم القيامه الجليس قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة المدح في الوجه أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا من كان منكم مادحا اخاه لا محاله فليقل احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه تحريم احتقار المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم التناجي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجفنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه تحريم المعازف قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اللسان الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب الصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة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 إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة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 قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نما الكذب لاضحاك الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل الله الاخلاق حسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء نتقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن البشاشة قال النبي صلى الله عليه وسلم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 قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الدلالة على الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله الشكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس صفات مذمومة الحسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا سوء الظن قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الهجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام ذو الوجهين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا سؤال الناس أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر المرأة الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم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 لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رضو البصر قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري تحريم الدخول على النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم